ذلك بان الله لم يقم بغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم فذابت الفرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم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 وحب الخائنين ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله